بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين هذا هو الدرس العاشر من شرح المقدمة الجزرية قال ابن الجزري رحمه الله تعالى والأخذ بالتجويد حتم اللازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة الله ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللغض في نظره كمثله مكملا من غير ما في باللطف في النطق بلا تعسفي وليس بينه وبين تركه إلا رياضة رئم بفكيه. هنا يريد أن يقول الإمام ابن الجزري ويريد أن يبين حكم التجويد عندما يقول الأخذ بالتجويد أي الأخذ به علما وعملا رواية وذراية عندما يقول الأخذ بالتجويد أي الأخذ بالتجويد يعني علما وعلما وعملا رواية ودراية علما يعني علم التجويد وعملا يعني القراءة المجودة ورواية يعني التلقي عن المشايخ الضابطين المتصل قراءتهم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودراية الدراية كما قلنا هي ال العلم علم النظري العلم التجريد النظري مثل شرح الجزئية ونحوها والرواية والدراية قرينان لأن الرواية تتحدث عن كيفية القراءة وأما الدراية تتحدث عن توجيه القراءة يعني لماذا قرأت هكذا يعني علم الرواية كيف وعلم الدراية لماذا فالعلم منحصر بين الرواية وبين الدراية بين العلم وبين العمل قال هو الأخذ حتم حتم يعني منحتم لازم بمعنى لا ينفك فهو يريد أن يقول أن القراءة المجودة لا بد منها والأخذ بالتجويد لا بد منها بل قال مؤكدا من لم يجود القرآن آثم أي أنه يأثم على ذلك أولا علم التجويد هو فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين يعني هذا العلم الذي ندرسه الآن هو فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين يعني لا يلزم كل مكلف أن يتعلم أحكام التجويد يتعلم والله هذا ما درب حركات هذا ما منفصل هذا إضغام هذا كذا الجهر هامس ما يلزم إنما هو فرض على الكفاية والفرض الذي هو على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين فإن لم يقم به أحد كل الناس يثمون، فإن قام به قوم لا تقوم بهم الكفاية أثم الناس إلا هؤلاء الأقوام عندك الآن ثلاث مسائل المسألة الأولى نفترض نحن الآن في جدة في مدينة جدة ما في ولا واحد يعرف تجويد كل أهل جدة آثمين كلهم هذا المسألة الأولى المسألة الثانية قام بعلم التجويد من يكفي قام مجموعة من المشايخ والمعلمين وتعلموا علم التجويد وحصلت بهم الكفاية يعني الناس يستطيعون يتعلموا يعني كفة كفة الموجودين كفاهم بالصريح بالبساطة إذن ارتفع العثم عن أهل هذه المدينة المسألة الثالثة تعلم علم التجويد عشرة أشخاص هل عشرة أشخاص يكفون الجدة؟ الجواب لا يكفونهم لا يكفون أكثر من ذلك لا يكفونهم إذا هل العثم موجود؟ نعم العثم موجود إلا عن هؤلاء العشرة لأنهم ما عليهم فنقول فرض الكفاية بعض البعضهم يقول إذا قام به البعض سقط عن الباقين لا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين مثال ذلك هذه المدينة التي نحن نعيش فيها إذا لم يكن بها طبيب مسلم فكل الناس يأتمون صح لما يأتمون يأتمون إذا وجد فيها أربعة أو عشرة طباء مسلمين ياثمون ولا ما ياثمون ياثمون إلا أولا العشرة لكن لو فيها ألف طبيب مسلم وحصلت بهم الكفاية هذا ما يعني التحديد يعني بس تقريبا يعني ما هو كذا كإحصائية لا تقريبا يعني حصلت بهم الكفاية لم يتمحت عرفتم الآن هذا موضوع علم التجويد أما موضوع العمل بالتجويد لا لا لا قبل العمل لكن المتخصص في تدريس الطلاب أو تدريس الناس القرآن أو أهل القراءات أو أهل القرآن الذي يعلم الناس القرآن فيكون علم التجويد في حقه فرض عين واجب وجوب عينيا مثال ذلك أحكام البيع والشراء فإنها تجب وجوبا عينيا على التاجر لكن لا تجب وجودا عينيا على من على على الناس الرجل عادي ما له علاقة بالبيع والشراء صح الأحكام الطبية يجب أن يتعلمها الطبيب وجودا عينيا لماذا لمتعلق بعمله لا حظ لنا لكن ما ما له علاقة الشخص الآخر تمام وهكذا فكل إنسان متخصص في ميدان من الميادين لا بد يجب وجوبا عينيا أن يتعلم الأحكام الشرعية المرتبطة بصنعته يجب عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية المرتبطة بصنعته حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يبيع في سوقنا من لا يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبا فهنا إيجاب لتعلم أحكام البيع والشرام عنه ما هو واجب إلا على ما يجب الناس العاديين يعني يجب على ماذا على التاجر كذلك معلم القرآن كيف يعلم الناس القرآن ولا يعلم أحكام التجويد يا أيها الرجل المعلم وغيره هل لي نفسك كان للتعليم تصف الدواء بالسقام وجدنا كيما يصح به وأنت على بنفسك فانها عن غيها فإن انتهك عنه فأنت حكيم بعد ذلك العمل بالتجويد العمل بالتجويد واجب وجوبا عينيا فيجب القراءة بالتجويد في مقام التعبد التجويد بجميع تفصيلاته بجميع تفصيلاته وبجميع احكامه يجب القراءة بالتجويد في مقام التعبد بالتلاوه في مقام التعبد بالتلاوه تجب جميع احكام التجويد تجب المد والغنن والاضهار والادغام والخفاء والترقيق والتفخيم بجميع هذه التفاصيل وجوبا عينيا، وفي مقام التعبور بالتلاءه من لم يأتي بحكم من لم يأتي بهذه الأحكام فهو آثم، فهو آثم، لكن في غير مقام التعبور بالتلاءه ك الاستدلال أو مقام الرقية أو مقام الذكر فإنه لا يجب من التجويد إلا التجويد الذي يحصل به إبانة الحرف يعني المخارج والصفات بس وسأضرب على ذلك مثالا ما هو الدليل على تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ألا نمو قرأت آية ها آثم أم أجور؟ الجواب مأجور لست بآثم طيب أنا ما رأيت الغنان ولا الأنصاب ولا, أز ولا هذا ولا شيء أقول لست في مقام التلاوة وفي مقام استعبر بالتلاوة إنما في مقام الاستدلال لا هذا ولا لا. طيب اذرب مرة ثانية بأسرب آخر حتى أعطيكم الموضوع من النهاية ما هو الدليل على تحريم الخمر والأنصاب والأزلام قلت الدليل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمر الشيطان فاقتنبوه لألكم تفلحون آثم ولا معجور آه آه. لماذا لاني حرفت حرفت الفاض القرآن طيب يا شيخ اقرأ لنا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى غير ذلك طيب أقرأ لكم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ماجور ولا معثوم مأثوم, مأثوم. هاتم لا لا لأن في مقام التعب بالتلاوة وقرقال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا طيب ولست ماجور بمعنى أن الإخفاء عليه, عليه سيئة لا لأني تركت, تركت تحسين التلاوة ولا يمكن أن نحسن التلاوة إلا بالتزام قواعد أهل هذا الفن يعني بالغنى والمدة وكذا اقرأ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما القمر والميسر والأنصاب والأزلاء مرجس رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلعون ماجور ولا معدوم هذا هو هذا هو لأنه به الإله أنزله وهكذا منه إلينا واصله وهو أيضا حليه التلاوتي وزينة الأداء والقراءة واحد يقول أنت فين يعني مثلا يعني مثلا فين جبنا التقسيمات وهذه الأشياء الجيبا فين جبتها تمام تعريف هذه فِين جبت التعريف هذه الجواب الفقهاء يقولون الحاء والجنوب لا يجوز لمجمور الفقهاء طبعا لا يجوز لهم أن يقرأ شيئا من القرآن طيب يا شيخ الحال تريد تتحصل تقرأ الآيتين آخرتين من سورة البقرة صحيح لا تريد تعلم تريد إنها تقرأت الكرسي تؤورتها آه ها الجواب يقول الفقهاء تقرأه بنية الذكر أو بنية التعريم أو بنية الاستدلال مثلا وليس بنية التعبدي بالتلاوة لا ولا لا هذا هو وقال إنما عبد إنما يكونوا من أمنا ولا لا إنه يا خطير ولا لا ويمر بمقاصر فبذلك تنجو من هذا الأمر تمام ولو قلنا أن تاركت وهذا هو إشكال أن تارك التجويد يؤث مطلقا لكان أكثر كل الناس اللي, اللي يستدلون مثلا والعصر إن الإنسان لك يخسر سار إن هارفية سيئ سيئة فسار القرآن كله سيئات لا <تصفيق> طيب. فلا بد أن نفرق بين هذه الأمثلة استوعبتم الآن هذا الموضوع لنا لكننا في مقام التعليم هذه هذا التفصيل قد لا يستوعبه بعض الصغار فنكون من باب سد الذريعة من باب سد الذريعة نقول بأن التجويد العمل بالكراه بالتجويد واجب على كل حال ونسد هذا الباب لكن لا نؤثم من قرأ ذلك في مقام الاستدلال من خطبة الجمعة يقرأ الخفيب مثلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا كان ليس في مقام التعبد بالتلوة ولكنه في مقام إيش الاستدلال في مقام يعني الوقت باس والوعظ ونحو ذلك إذا هذا التفصيل فهمتموه أم لم تفهموه نعم لا علم التجويد فاض علم التجويد لكن القراءة بالتجويد. قراءة بالتجويد فرض عين. فرض عين على على التفصيل. العربية. بالتجويد فرض عين ما نشتم اشتغل بالتجويد إذا ما أخذت العلم بالأصل. يعني نشتم أعمل شيء عين عليه إذا فرض كيف أنا ما أخذته. لا لا ما هو أنت تستطيع عندك تأخذ علم التجويد عن طريق الترقب بس يعني مثلا الطفل الصغير اقرأ أيها الطفل سورة الناس يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس. طيب ليش سوى تقرأ كده؟ ما أدري كذا بس القراني فهم كيف؟ ها مثل العراب فإن العربي يقول ضرب زيد عمرا تقول له تقول له ايش عراب ضرب تقول له مش ايش عراب هذين ما عرف هذه ولكنه لا يمكن أن يلحم وقد تأتي بشخص يقول ضرب زيد عمرا وتقول له اعرفه يقول له ضرب فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع طيب ليش متى؟ ما تعمل بها لا عملنا لكننا هنا نعمل يعني نحاول أن نكون في خطين متوازيين وهو العلم والعمل، الرواية والدراية. إذا عرفنا حكم التجد عرفنا بهذ التفاصيل، وبذلك يسلم لنا أي إش أي إشكال، وهذا التفصيل الذي ذكرته ينجينا من إشكالات. فمن قرأ في الصلاة صلب الناس. قرأ بغير تجويد فإنه آثم آثم لماذا لأنه ملزم بالتحسين ولا ما هو ملزم, ملزم. ملزم. ليس منا النبي يقول ليس منا ليس من كبيرة كأنها طيب, طيب التحسين شلون, شلون حسن تلاوته بالتزام قواعد التجويد التي سطرها أهل هذا الفن وما هو الدليل أو الأدل على وجوب التجويد عندها 28 دليل على وجوب التجويد يا رطيف الدليل أول قوله سبحانه وتعالى ورثه القرآن ترتيلا. ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أمر بالترتيل والترتيل هو إبانة اللغض وتحسينه على ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول جاءت الطيور أرتالا أرتالا يعني بشكل متناسق والدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعني يقرؤونهم حق قراءته ويتدبرون حق تدبروا ويعملون بحقه على كل حال لكن من حق التلاوة وليس كل حق التلاوة من حق التلاوة قراءة القرآن مجودا الدليل الثاني قوله تعالى فقر وما تيسر من القرآن وقوله فقر وما تيسر من القرآن هذا أمر والأمر به كيف يكون بالإخلاص والمتابعة الإخلاص لوا المتابعة للنبي المتابعة السنة النبي صح إذا لا بد أن نتابع النبي في كيفية التلاوة صح و... وتلاوة النبي هي التلاوة المجودة إذا الذي يقرأ القرآن من غير تجويد أخلى بشرط المتابعة أخلى بشرط المتابعة الدليل الرابع الله سبحانه وتعالى يقول لا تحرك به لسانك تتعجل به فدل ذلك على أن العجلة في تلاوة القرآن الكريم تنافي تنافي الترتيب والتجويد إن علينا الجمع والقرآنة الدليل الخامس أن القراءة سنة المتبعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم رواه الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث في سند الحسن الله سبحانه وتعالى يقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم من لذلك القرآن لا يأخذ إلا بالتلقي ما ي... لو كان القرآن يأخذ مثل ما تقرأ كتاب ما يحتاج أني أقرأ على شيء أحد أنا كتاب كتابه وجريدة من غير شيخ صح أقرأ هكذا ما يخالف لكن قال وإنك لا تلقى القرآن من لدن يعني فالنبي تلقى القرآن مجودا وبلغه إلى أصحابه مجودا على هذه القواعد التي ندرسها وبلغنا بهذه القواعد قال سبحانه وتعالى وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ الدليل السابع قوله سبحانه وتعالى يعني يكفيكم من الدليل ودليل يعني ما هو شرط تكتبوها كلها إلا ما راضي يستفيد يعني وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بلسان عربي, مبين عربي ما هو عربي بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين <تصفيق> فاللسان العربي المبين هو هذا اللسان المجود في التي نتعلمها قال عز وجل أيضا دليل الثامن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لم يجعل له عوجا أي جعله مستقيما ومن ظن الاستقامة كونه مجودا مرتلا على قواعد مدروسة محكمة غات الإحكام والإتقام قال سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون القرآن حفظا ثلاوة وتجويدا وتفسيرا وعلما وعملا وإلى لو كان ما حفظ تجويدا وكيفية وصوتيا يسير في انخرام انخرام وثلمة في معنى الحفظ في قوله وإنا له لحافظون يا رجل علماء التجويد، اللي أنت نقص حركة واحدة تقوم الدنيا ولا تقعد. فضلا عن عن واحد يلعب بالحركات ويحط رم بدل فتحة أو فتحة. إذا بعمر القراءات واحد أخر بتجويد يعني مثلا الشيخ عبد الباسط سوى يعني أشرطة، شنطة القرآن كامل. مد كان يمد منفصل أربع حركات والعارض سكون حركتين. ما في شيء يعني جائزه. يعني كان يقرأ مثلا أَيُؤْمِنُونَ بما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وما أُنْزِلَ من قَبْرِكَ وَبِالْآخِرَةِ هم يوقنون فيها شيء هذه؟ حلوة ما فيها شيء طيب قالوا لا لكل ما ينفع هذا مرة ما ينفع تعيدها وهذه غير معتمدة ليه؟ لازم تخلي يوقنون أربع حركات يعني بما يوقنون حتى يصير أربعة في المنفصيل وأربعة في العارض لا في هذا السكون على على القول هي على ما مشكلة هذا السكون يعني ماشي هو والقبض في نظيره كمثله وقالت أقوى المدود ولهم في ذلك أشياء ليست لسنا بصد بحريها يعني ليش الله عيدا من أول بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إذا هذه, هذه الحماية وحراسة هل سيخطر في واحد أنه ممكن واحد يلعب بضمه أو الذي كسر؟ لا يمكن لا يمكن إذا التجويد في حقيقة الأمر صيانة در حديدي شوفت بعض السيارات اللي هي ضد الرصاص التجويد هو ضد أي واحد يتلاعب بالقرآن الكريم در سميك قالت لو قمت بحركتين ما يخالف ما يخالف عشرة يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن ضمن تحريف الكلمة عن مواضعه هو عدم القراءة بالتجويد يحرفون الكلمة عن مواضعه ها لإيش معنى التحريف إنك تنقل كلام على غير الصورة التي التي بها ومن ومن أدلة وجوب التجويد قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والتلاعب بالتجويد هو أنك تريد أن تأتي بذا القرآن بالباطل وقوله سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه فمن بلغه القرآن بلغته الحجة المجودة ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغه القرآن فكأنما شافته به ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ هل أعظوا له لا من بلغه القرآن يعني عن المشايخ الضابطين اللي اتلعوا بالسند المتصل فكأنما شافته به النبي ما قال فقد شافته به قال فكأنما لأننا نحن الفقراء إلى الله المختصين بالتجود ونحن ذلك المختصين بالتجود بالقراءة ونحن ذلك مهما ضابطنا واجتهدنا فإن قراءتنا لن تكون كقراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بالضبط مئة بالمئة فكأنما تشبيه كقوله عليه السلام في البخاري صلوا كما رأيتموني وصلي يعني مهما حاولت ما راح تصلي زي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن نقول نشبه أقرب شيء من بلغه القرآن فكأنما شافته به ثم قرأ الآية أخرجه ابن المردويه وأبو نعيم والخطيب البغدادي عن ابن عباس الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه قال سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض من بعضهم لبعضهم ظهيرا ومن معانيها بلا يلو اجتمع الإنس والجن لن يأتوا بمثل معاني القرآن ولا حتى بتجويد كتجويد القرآن قال سبحانه وتعالى وهذا الدين الخمسة عشر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون كما أن النبي بين لنا القرآن تفسيرا بينه لنا صوتا وتجويدا ما سر هذا الدليل الثالث عشر قوله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين فمعنى ذلك أن القرآن يتنزه عن أي, أي شائبة عجمة أي شائبة عجمة والعجم لا يجودون كلامهم والتجويد لا يكون إلا في لغة العرب هذا هو قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن إلا وحي وحي يوحى فالقرآن الكريم فهذا التجويد ليس هي أهواء ليس أهواء وليس أمزجة يصنعها من يصنعها ويألفها من يؤلفه لا وإنما هو أمر في غاية الإحكام قال سبحانه وتعالى على الدليل الثامن عشر قل ما يكون لي أن أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي تمام قل ما يكون لي أن أبدله من إن اتبع الا ما يحيي الي اذا ما في اختراعات موضوع تريد انه هو مبني على م... على على التلقي كما قلنا لانه الرسول عليه السلام يقول قل ما يكون له بدله من تلقى نفسي وقال سبحانه وتعالى فمن بدله سوره البقره صح فمن بدله بعد ما سمع فانه اثم على الذين يبدلوه ان الله سميع عليم فمن, فمن قرئ بغير تجويد فقد بدل القران ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا هذا تهديد المخاطب به النبي وعندما يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنحن من باب أولى ومن التقول على كتاب الله قراءته بغير تجويد ولو تقول علينا بعض لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين فما منكم من أحد عن حاجزين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا حديث صحيح مصحح عند جميع الأئمة والألباني رحمة الله عليه الصحة وإذا في الصحة الجزء الخامس قرأ عبد الله بن مسعود إنما الصدق... قرأ سمع رجل يقرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ذاهب في سورة التوبة فلم يمد هذا الرجل الفقراء أنه مجمو التصر للفقراء والمساكين فقال عبد الله بن مسعود ما هكذا أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآية ومجد الفقراء للفقراء والمساكين. طيب هذا في المتصد ضمن الغنة وإيش دليلها؟ ينقاس عليها. ينقاس عليها الغنة في الإخفاء والإضار والإقلاب وكل شيء ينقاس على هذا الحديث. الآن نسعود سمع درج البس ما يمد. والمد حكم من ضمن المجموعة من إيش؟ من الاحتيا. إذا الغنة دليلها هذا الحديث. والإخفاء والاظهار وكله يعني جميع الاشياء اللي احنا ناخذها ان شاء الله تندري يعني هذا الحديث يقولون في في وصول الفقه اللي درسوا وصول الفقه معنا هذا الحديث حديث ابن مسعود دليل على وجوب المد المتصل بطريق المطابقة يعني جاز اللفظ على معنى الظاهر لاحظ ودليل على وجوب الغنة والإخفاء والإقلاب والصفير والقلقل وغير ذلك بدليل التضم بدلالة التضمن ودليل على وجوب تحسين التلاوة والإنكار على من أقل بالتجويد بدلالة الالتزام هذه ثلاث دلالات بالمطابقة والتضمن والالتزام ما راح نتو يكون فيها اللي أجمع علماء على أن على أن من أنكر التجويد فهو كافر، إلا إذا كان جاهلا أو متأولاً جاهل يعني ما يعرف مسكين يعني أو متأول يعني فرد يعني فتوى من هنا أو حاجة يعني ما يعرف طبعا ما نكفر إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع وترفيع وكان حديث أحد بإسلام هو ما يعرفش عن القرآن مثلا وأيضا في قاعدة عند الحنابلة والمالكية وهي قاعدة سد الزرائع يعني ما أدى إلى محرم فهو محرم صح سد الزرائع فلو أخذنا موضوع التجوير من باب سد الزرائع حتى لا يتجرأ الناس على بعض على التشكيل الحروف فهذا أيضا داخل في الموضوع إذن هذا حتى على ماذا بالحنابل يكون مستساغا أو على ماذا بك يرون التوسع في باب سد الذرائع خلافا للشافعية والحنفية أيضا بعض الجهلة يقول أنتم عندنا التجويل والتجويل ويرجيتون في التجويد هذا تجويل مو ليس رقم أركان الدين نشوف هذا الكلام يقول هو ليس رقم أركان الإسلام نقولها القاهل الجاهل مثال أليست الصلاة أركان الإسلام؟ بلا أليست الفاتحة من أركان الصلاة؟ بلا لا على صلاة بن م gainedم فاتحة? فمن أخلى بالفاتحة ألا يكون مخلا بالصلاة؟ بلا ومن أخلى بالصلاة ألا يكون مخلا بأركان الإسلام؟ بلا والإخلاص بالتجويد إخلاص بالفاتحة والإخلاص بالفاتحة إخلاص بالصلاة والإخلاص بالصلاة إخلاص بأركان الإسلام ونفهم الإخلاص بالدين يعني برايت أوت إذا أليس التجويد من أركان الإسلام أصبح بدرارة في قارف المنطقة يقول لك جزء الجزء جزء معنى جزء الجزء جزء يعني هذه يدلان أص أصبعي جزء من يدي صح ولا خطأ صح ولا خطأ صح طيب أص جزء من جسمي صح ولا خطأ لا والله هو جزء من يدك لا نقول جزء والجزء جزء يعني بما ان أصبع هي جزء من الكعب والكعب جزء من الساعة والساعة من كذا فالأصبع جزء بالتراب يعني بما أن اذا بما أن وما أن إذا كذا وكذا إذا الذي يقول بأن التجويد بس كذا يعني هكذا يعني مشى او انه ما ينفع أو, او مستحب ونحو ذلك او لم يعني يعني يقول لك من جهل شيئا عادة, عادة جهلت فعاديت العلوم واهلها جهلت فعاديت العلوم واهلها كذا يعادي العلم من هو جاهل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدين النصيحة لله قال لله ولكتابه ولرسوله ولئمة المسلمين وعامتهم ومن نصح لكتاب الله سبحانه وتعالى التعلم التجويد وتعليم والقراءة به والحرص على ذلك بل هو من شاعر الله ومن يعظم شاعر الله فإنها ويكفينا أن القرآن كلام الله وكل ما يصب في تحسين كلام الله سبحانه وتعالى فلا بد من الرقاب به ما في شك. وقد أفتى العلماء المحققون وليس المحققون بوجوب القراءة للتجويد. يعني وإذا عرضنا بالمرة يعني بالميد كما يقال يعني أن نقول. آه ان بفتوى الاحتياط ايوم احض القول بوجوب القراب التجويد أم القول باستحبابها بوجوب لوجوب هذا احض بلا شك سلسل. فمن استبر لدينه فمن استبر فمن تاقى الشبهات استبر لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يواقعه آه طبعا آه التجويد ما معنى التجويد قالوا يأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم التجويد بالمعنى اللغة ذكرنا أنه هو الجيد وهو ضد الرديل يعني ضد الرديل ضد الرديل وفي الاستلاح وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخالج وصفات وقد ذكرنا يعني هذا الأمر قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة قال الشافعي وأقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة يعني أقرب فينك تبين ألفاظ الحروف بشكل صحيح قال ابن حجر في فتح الباري جزء 9 صفحة 72 عن ابن عباس قال إن داود صلوات الله عليه كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا ويقرأه ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم المسخن يطرب منها وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر ولا بحر إلا أن له واستمعت وبكت صفحتنا سبعين قال الإمام أبو عبد الله الشرازي في كتابه الموضح في وجوه القراءات إن حسن الأداء فرض في القراءة صاحب كتاب الموضح هو عالم محقق ويجب على القارئ أن يتروى القرآن حق تلاوته صيانة للقرآن عن أن يجد اللحن والتغيير إليه سبيلا عبارة قوية وواضحة أيوة يجب على القارئ أن أتلق القرآن حق تلاوته صيانة للقرآن عن أن يجد اللحن والتغيير إليه سبيلا قلت التدوير قسمان تجويد يحصل به الإفهام وإيضاح اللغة العربية الفصيح فلا شك في فرضيته ووجوبه وهو متعلق بموضوع المخارج والصفات الذي كرنا تلاوته في مقام الاستدلال وفي مقام الرقية أو في الذكر يعني تقرأ القرآن مثلا مثل ما قلنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس هذا هذا تجويد يحصل هذا تجويد بالمناسبة تمام؟ يحصل به الإثهام وإيضاح اللقب العربي الفصيح فلا شك في فرضيته ووجوبه. مثل ما أتكلم معكم لا أتكلم معكم بشكل مجود بالمناسبة يعني. إيه نعم. الثاني تجويد يحصل به تزيين اللغوي وتناسق التلاوة وتحسينها. فإنه ليس بواجب إلا في مقام التعبد بالتلاء. أيوة. أيوة. واضح. يعني القسم الذي هو لكن هذا في الاستلام من تجويد اللفظ لبانته واضحة ما هو ما تبين واضح يعني ليس ترتيب ليس واعبد الله ولا تشركوا به شيئا مجود نعم مجود مثلا في مقام التلا في مقام الاستدلال أو مقام الرقعه أو الذكر التالي ليس في مقام ماذا التعبد به بالتلاوة لكن لو أريد أن أتعبر بكله وقلت واعبد الله ولا تشرك به شيئا هنا أنا آثم لماذا؟ لأنني مولي الزم بمش بالتحسين والتحسين لا يكون إلا بمراعاة ماذا؟ قواعد علم التجويد محاري حاجم وري في هذا في هذا يعني بحث طويل في هذا الموضوع إن شاء الله نوزع لكم إياه نعطيكم إياه تستفيدوا منه في الشيخ المقرئ عبد الرزاق موسى رحمه الله وتعالى ومن الجامعين القراء العشر الصغرى والكبرى رحمة الله عليه نقرأ له كلام جميل يقول بعض المنتسبين للقراءات هل كانت العرب تقول إن محمدا قائم بغلنة النون والميم المشددتين وتنوين محمدا ومد قائم كذا. الألحظة وهذا يجي سؤال نشوف نقول الجواب على ذلك تجدونه في شرح العلامة الأشموني على الألفية ابن مالك. عطى المصدر على طول ما قال لا نعم ما حواشيه. فقال ذكر الغنة وإحكام النون الساكنة بما يقرب مما ذكره علماء القراءات لأن الفقهاء يعلقون أحكامهم في موضوع التلاوة على ما يقرره أهل اللغة فما عده أهل اللغة غلطا أثموا فيه وما لم يعده أهل اللغة في غلطا لم يؤثموا فيه فش يقولها اللغة هنا يقول فقد ذكر في في شرحها الكتب المالك في اللغة الغنة وأحكام النوم الساكنة بما يقرب مما ذكره علماء القراءات والغنة لغة الحجازيين ودهاقين العرب وورد عنهم كانوا يترنمون بالغنة في كلامهم يترنمون بالغنة في كلام موضح الكلام ولا لا للمواضح يقول الموضح يضرب إن وهكذا وبالمناسبة. اللي يقرؤون عندي إلى قراءات ابن كثير يقرؤون مثلا والذان يأتيان هذاني خصمان وابن كثير المكي لغته هي على قراءته أقرب ما تكون لغته قريش الحجاز نعم طيب ومما لا شك فيه أن القرآن الكريم نزل بلغة الحجازيين وقريش نعم حتى الخر نعم وقريش غلب فروعي جانب آآ نعم آآ فكانت الغنة في جميع حروف القرآن التي تغن والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي وجل كبار الصحابة كذلك قرشيون ولولا أن الغنة مأثورة عن العرب ما ذكرها أصحاب اللغة لا أحضر والنحو والصرف وما وردت في القرآن وإذ كل ما قرأ به موجود في اللغة ولا عكس إيش معنى ذلك كل ما هو في القرآن موجود في لغة العرب وليس كل ما هو في لغة العرب موجود فبينهما عموم وخصوص مطلق وكذا يقال بالنسبة لوقف حمزة وهشام على الهمز بكل أنواع التخفيف التي وردت في الحمز يعني في الشاطبية حمز لما نقبلنا على مثلا على على السماء مثلا أنتم أشد خلقا أم السماء السماء السماء, السماء السماء السماء السماء السماء موجود في لغة العرب بل أني حتى أنا لحظ في ظواهر العرب الموجودين الصوتية من الاشمام والاختلاس ما هو مقرر عند علماء القراءات بل أن اسمت واحد يقول أبصرت يعني أبصرت هكذا اللغة لهجة وهذا هو الإشمام كما في قراءة وَقُوِيلَ يَارُضُ بِلْعِيمَاتِ أو وسيئة وسيقة فلا غرابة فيها وَلَا نَسْتَبْعِدُ الْقِرَاءَةَ بِهَا فَكُلُّهَا لُغَاتٌ لِلْعَرَبِ نزل بها القرآن الكريم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نُسَلِّمَ بِهَا ونعتقد صحتها وتواترها في جملتها وجزئياتها وندفع الشكها والشبه في قراءات القرآن وتجويده وذلك بالرجوع إلى كتب اللغة ولهجات العرب ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل القرآن كما أنزل في صلاته وسائر شؤونه وكان جبريل يعالضه به في رمضان من كل سنة فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه بالقرآن مرتين ليعلمه أصول التجويد والتلاوة الصحيحة والأمور لا نطيل بذكر بعضها والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وقلت يعني وهذه الأحكام لماذا نحن يعني نستصعب وهي أصلا محدودة وسهلة وتحفة الأطفال من شيخ متقن كافية مع التطبيق كافية لأن تنجيك من هذا الموضوع اللي في الحقيقة هو موضوع خطير اللي هو موضوع الالتزام بالتجويد ويوجد بعض المشايخ يعني رددنا عليهم في أنهم قالوا التجويد غير واجب نقول أن بعض العلماء الذين تكلموا وقالوا بأن التجويد ليس بواجب جل اهتمامهم بالفقه وتصحيح العقيدة تمام فلذلك لا يؤخذ منهم لأن الذي يؤخذ من المال المتخصص صح ما يخل من واحد ما يعرف تجويده ونحو ذلك. وبعضهم يقول يعني بعضهم يقول طيب أنا بعطيهم دليل وهذا دل على الجهل يعني بعطيهم دليل على أنه تجويد غير واجب. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. فهمها إنه نبك نقر كذا بسم الله الرحمن الرحيم وهذا خطأ وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم فإنه لا يعلم أن قوله مدا أي الحركتين المشبعتين لكن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب فإن المد اصطلاح اصطلاح يطلق على الإثبات فيقال فلان قرأ قرأ مثلا قرأ قال بالمد يعني حركتين ويقال قرأ بالمد يعني أربعة وقرأ بالمد يعني ستة استلاح من الذي يعرف استلاح هذا أهل الفن فيقولون باسم الله كان يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم يعني يمد الله طبيعي حركتين والرحمن مد طبيعي حركتين والرحيم على المد حركتين والربعة وستة ما هو معلوم وبعضهم يقول أن الإلزام بأن أنه يعني أن الالتزام بالتحسين ليس صحيح ونقول لا نحن ملزمون بتحسين التلاوة في مقام التعبد والتلاوة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا ونأخذ بالتجويد حتم والكلام فيها هذا, هذا وإن شاء الله يعني يكفينه ونأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل ذكر السبب وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلة التلاوة وزينة الأداء والقراءة وبالمناسبة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها والقراء في موضوع التجويد ينقسمون إلى فئات يعني تقريبا عشر فئات الفئة الأولى هم الفئة الذين أخذوا القرآن وتعلموا التجويد وقرب التجويد ولا يزالون يقون قراءة سهلة رسلة على يعني على سنة أهل الأداء فهؤلاء هم يعني الفائزين والناس الله نجاملهم الفئة الثانية من القراء يعني صعب عليه التجويد فهو يعالج نفسه بالرياضة ويحاول ويحاول ويحفاظ ماجور لكنه ليس كالفئة الأولى الفئة الثالثة أقوام لسانهم لا يطاوعهم عندهم عيب خلقي أو أن هكذا يعني أنه في بعض الناس يكون مثلا عايش في باديه ثلاثين سنة ويجي يعني ربنا يهدي ويجي أن يتعلم الاتلاوة فحل لسانه إيش لا يطاوع الثقيل أو نحو ذلك هذا لا يكلف الله نفسا إلا أو بين العلماء الفئة الرابعة قسم وأكثر من عمة المساجد لا يعلمون من التجويد إلا المد والغنى والإظهار والإقفاء فرحان فيها تمام فهؤلاء ينبغي لهم أن أن وتجدهم ماذا يبالغون في الغنى أو في كذا أو يقعون في في أخطاء في الاختلاسات وفي مخارج الحروف أو صفات أو نحو ذلك، فهؤلاء لا يظن أن التجويد فقط منحصر في المدود أو الغناء أو الظعر أو الاضام، لا التجويد علم واسع واسع واسع. ونحن في الجزريه هذه الدورة نشير إلى إلى طرف مهم في علم التجويد أو طرائف مهمة نحتاجها في علم التجويد وأما الدقائق والتفاصيل فإنها بحر بحر لا يدرك ساحل. وهناك في الخامسة قراء النغم الذين يضعون أيديهم على آذانه ويضرب ويما يتمايل ويمد الستة اقنعش والاربعة ثمانية والاثنين اربعة وينزل ويطلع الى حتى يضبط معه مقام النهوند او مقام الحجاز او السيكة او مش عارف ايه والمزيكة بعدها الفيه الثالثة وهذا هذا مذموم هذا هذا قرآن نغ مذمومين هؤلاء وأكثرهم يريدوا يعني يعني جلب انتباه الحاضرين الله ما شاء الله ونحو ذلك بل تجد أن بعضهم يقرأ يقرأ وذوق عذاب الحريق الله فالمفروض أن إذا كان فيها, فيها ذكر النعيم وقول ما في يعني لا هو بالمناسبة حتى نقول ما نظلم أحد الواحد طيب النتفاء مع القرآن لكن مو بالمبالغة هذه تقول كأنه دا سجل هدف يعني كأنه في مباراة وحصل هدفه <تصفيق> لا تفعلنا القرآن ما اختلفا يعني. يعني طيب بس ما هو منذ الطريقة هذي بأسلوب هادئ ويضا تدبر يا أخي هذي آية فيها عذاب تسكت في آية العذاب تخشع فيها ايش وذوق وعذب الحريق وكذا وفرحان فيها تعود بالله من ايش؟ يعني من عذاب النار ونحو ذلك. وفي الفئة الثالثة قسم تعلم التجويد وأحكامه، فأصبحوا ثقلا، أصبحوا يتكلفون ويتنطعون ويبالغون في علم التجويد، تمام؟ وتحصل واحد إذا بيقرأ عود بالله من الشيطان الرجيم أو بسرعة يسوي لها ست أقواع. ويتصع عرفي ذا ويلف وكذا إلى آخره وبسمه ويود أن يدقق وهذا ويتشدد ويتكلف ويتنطع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنبطعون ما تجدوا إيش إذا قرأت جنبه ما يخليك تقرأ حرف واحد لا خطأ لا خطأ لا ما هو كذا لا ما هو كذا تمام وأذكر أنني كنت أقرأ تمام فجاء واحد من اول المتنطعين وقال لي لا خطأ فخليك ساكت بس وقرأت معه وذكر إليه ما جام زعيد وراح سوف ستين داعي يروح إيش يعني هذا لو اللوجة إبري عليه السلام يقر عنده مغلطه هذه لاحظة لنا لا. وإنما القراءة الجميلة السهلة الرسلة وكان أحمد بن حمد رحمه الله يحب الناس أن يسمعوا تلاوتها لماذا؟ لأن قراءته كانت سوية مجودة رسلة يعني هادية هادية ما هي مسألة في مضاربة أو كذا وكذا في ابن الجزري له كلام إن شاء الله سأأتي بالمصدر كتاب التنمية من الجزري وأقرأ لكم شيء من كلام من الجزري عندما يقول ليس التجويد هو التنطع أو تقعير الفم أو ما يلان أو ما لا إنما هو يعني أنت لو تشوف القراء الكبار زي الحصري عندما يقرأ ما, فيه ما فيه في ما في شوف تنطع ويتقعر لا وبعضهم يقول تضم وهكذا وبعضهم بل أنك بل أنه يقول أنا طقط الهمزة أو لا كانك طلع روحك فيها والله كذا القارعة ما القارعة ولا والقلقلة البروج أحد وإذا ما سوت القلقلة غلط ما تعرف تقرأ وأذكر ناحية لي أخوه قال لي ولد أنا قر عليك سورة تبت تفضل تقرأ بعد ما علي عليا سورة غريشان ممتاز ما شاء الله لحلوة مرة قال يا شيخ الله ممتازش فيه ما انا شايف فيه قال لي يا اخي في شيخ قل لي انت عندك هذه اربعة خطة وهذه خطة قلت تقول هذا الرأي يتهيأ ذا يتهيأ قراءتك صحيحة سليمة لا تحسب التجويد مدى مفرطا او مدى ما لا مدى فيه لواني او ان تفوها ب او ان تشجده على مدى همزة فيفر سامعة من الغتياني في الحرف ميزان فلا تكون طاغيا فيه ولا تكون مخسر الميزان. عظم يقرأ آه مثلا آه أم السماء لماذا أو يا أيها الذين أو ليش برف السماء وهكذا الفئة التي تليها قسم تعلموا أحكام التجويد وأخذوا إجازات تمام أخذوا إجازات فيها ولكنهم يعني بعد ذلك أهملوا أهملوا العلم ونسيو فيأتي ومر وحصلت بأن بعضهم جاء وقال أنا عندي عندي إجازة من الشيخ الفلاني قلت ما شاء الله طيب نسمع على تلاوتك فإذا به لا يحسن من التجويد شيئا بصراحة فأحداً رأى إما أن يكون الشيخ يعني جامله تمام وإما أن يكون قال هو هو هو السبب إنه أهمل نفسه خلاص يصبح هذه الإجازة حبرا على ورق الإنسان يخواني بعلمه وبعده يقوم الجدل وبعده فالإنسان ليس يشرفوه إلا بما يحفظه ويعرفه. ممكن تأخذ عشرين شهادة خمسين شهادة لكنها تكون حبرا على ورق إذا فرغت من إيش من مضمونها ولا لا هذا هو. فالشهادة ليست غاية وإنما هي وسيلة فقط وسيلة وكثير من العلماء الكبار الجهابذة من القدماء يعني ما عندهم شهادات ولا دخلوا جامعات ولا شيء والفئة التاسعة لا يراعون الفئة طيب على كل حال لا يراعون الثامنة لا يراعون أحكام التجويد ويقرؤون على على هك على ماي على عشقاتهم يقرؤون القرآن على حسب اجتهادين من غير أن يتلقوا والسبب الحياء أو الاستكبار بل أن بعضهم مرة ما عرف من هو أرسل لي واحد قال لي يا أخي في واحد يريد أن يتعلم يعني يتعلم وتجويد طيب من هو قال ما يقول الموراغ يقول اسمه يعني مهرب بصل يمكن طيب يقول لك بس تعلم وتجويد لكن بين وبينه مرة تقول أحد، سأل أنا يعني في تدريس يحبك يكون تدريس كذا على على في الهواء الطلق أمام الملا مرة تمام لذلك يقول العلماء لا تشرف إلا إذا حث القرآن عمن هو مثلك وعمن هو فوقك وعمن هو دونك وها هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أخذ العلم عن من؟ عن الخضر عليه السلام هو أدنى منه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من جبريل أخذ العلم عن جبريل وكان يدرس ويش تستحب فهذا يبقى على ما هو عليه لأن المانع من ذلك إما كبر وهذا هو الأغرب وإما حياة في غير محله وأما في الفئة التاسعة يقرؤون القرآن ولا يراعون أحكامه لأنهم لا يرون وجوب التجويد وهذه يطام كبرى وهذه فئة ضالة إلى الضلال أقرب إننا نقول ابن الجزرى ولاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزله وهكذا منه إلينا وصل إلى آخره وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن موضوع حق الحرف مستحق اللهم اقسمنا من خشتك ما تحول به بين وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وبصالنا وقواتنا ما أحليتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا وعافنا واعف عنا اللهم صلِّ وسلِّم وباركنا بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين